يرفِيقَ صبا أين عهدٌ مضى أين ما كان من وصلنا والهوى يرَفِيقَ صبا أين عهدٌ مضى أين ما كان من وصلنا والهوى ربَّ ليلٍ على حُلكِه قاد غشا قد دعونا به واطلنا الدعاء رد ليل على حلكه قد وشى قد دعونا به واطلنا الدعاء واطلنا الدعاء وبكينا به ثم زدنا البكاء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 حفظنا عن سورة الأنبياء، وسهرنا على سنة المصطفى، وحفظنا عن سورة الأنبياء، وسهرنا على سنة المصطفى. في صحيح البخاري والباني وعات. في صحيح البخاري قلبال وعا علمنا الهدى ودعينا الورى وندمنا على لهو عمرين مضى وندمنا على لهو عمرين مضى وندمنا على لهو عمرين يا رفيق الصبا كنت نعم الفتى كنت نبعا صفا ومعينا روى يا رفيق الصبا كنت نعم الفتى كنت مرعا الهوى وملاذ المنا يا رفيق كنت نعمة الفتى، كنت نبعا صفا ومعينا روا. يا في طه كنت نعمة الفتى، كنت مرع الهوى وملادة المنا. وملادة المنا. باقا الفضاحين حقا القضاء ثم باقا الفضاحين حقا القضاء سأني مخبر أن نخلا جفا فغدا خافقي مثل جمر الغضا سأني مخبر أن نخلا جفا فغدا خافقي مثل جمر الغضا يا رفيق الصلاة كلنا ذو خطا رب سيف النبا وجواد كبا يا رفيق الصنا كل نادوا خطا رب سيف نبا وجواد رب في النبا وجواد غير أن الفتى لو أتى ما أتى دائب لون تائب لوجنا غير أن الفتى لو أتى ما أتى دائب لون ونا تائب لوجنا ثائب لو خطى في الخطايا يا خفقا نور إيمانه مشرق ما خبا نور ايمانه مشرق ما خبا يا رفيقا الصدى اين عهد مضى يا رفيقا الصدى اين عهد مضى أين عهد مضى